وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كريما. أما بعد أولا أحيي الإخوة جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نقوله ونتعلمه حجة لنا لا حجة علينا وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة وموضوع هذه الكلمة وصايا عامة وكما يعلم الجميع هذا الموضوع واسع واسع جدا وكل باب من أبواب الهداية وسبيل من صبل الخير يدخل تحت هذا العنوان لكن بمناسبة أننا في بداية عام هجري جديد نسأل الله جل وعلا أن يجعله علينا وعليكم عام خير وبركة وأمن وأيمان وسلامة وإسلام فإني أذكر الإخوة ببعض الأمور المهمة والتنبيهات التي نحتاجها ولا سيما في هذا الوقت في بداية عام جديد اكتغت حكمة الله ان جعل الوقت الذي يعيشه الناس ويحيون فيه مقسما بهذه الطريقة سنوات وشهور وايام وهي تمضي تمضي سريعا وتمر سريعا الايام تمضي والشهور تمضي والسنوات تمضي وكل سنة مضت من حياتك تدنيك من أجلك وتقربك من نهايتك وبها تقصر مدة بقائك في هذه الحياة الدنيا سواء في ذلك السنوات أو الشهور أو الأيام وقد قيل والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل الكثير يتطلع إلى مجيء السنوات لمقاصد معينة وأهداف معينة يطمع في تفصيلها لكن حقيقة الأمر كل يوم مضى من حياتك يدنيك من أجلك ويقلبك من نهايتك فالدنيا الدنيا أمد محدود وقت معلوم وأيام معدودة إذا انتهت انتهى الإنسان ولهذا الإنسان في حقيقته مجموعة من الأيام الإنسان في حقيقتهم مجموعة من الأيام الإنسان وقت معين إذا انتهى هذا الوقت المعين الذي حدد له ينتهي الإنسان باعتبار الحياة الدنيا ثم ينتقل إلى مراحل أخرى مرحلة البرزخ الذي هو بين الدنيا والقيامة ثم مرحلة القيامة وهو في هذه الحياة الدنيا له وقت محدد ينتهي الإنسان بانتهاء وقته ينتهي الإنسان بانتهاء وقته ولهذا فإن الله عز وجل جعل لعباده في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليالي والأيام وتوالي الشهور والسنوات جعل لهم في ذلك عيظة وعبرة والعاقل يتذكر يتذكر بمضي الأيام وتوالي الشهور وفناء السنوات يتذكر بها أمده المحدود ونهايته المحدودة يقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضه بعضا هكذا اقتضت حكمة الله يخلف بعضه بعضا يأتي الليل ثم يعقبه النهار، يأتي النهار ثم يعقبه الليل، لا يجتمع ليل ونهار، ولا يرتفع الليل والنهار الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا أتى الليل ذهب النهار، وإذا أتى النهار ذهب الليل، كل واحد منهم يعقب الآخر، كل واحد منهما يعقب الآخر. يوصل الليل النهار يطلبه حتى كل واحد في طلب الآخر الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل والليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل وهكذا تمضي الحياة وهكذا تمضي الحياة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أي يخلف بعضهم بعض يأتي ليل سيعقبه نهار ويأتي نهار فيعقبه ليل لماذا لماذا هذا قال تعالى لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر الله جل وعلا جعله كذلك بابا للذكرى ومفتاحا للخير ودلالة على الهداية لمن أراد أن يذكر العاقل لما يرى مضي الأيام ومضي الليل وتعاقبها بهذه الطريقة يفتح له هذا باب للذكرة أليس الليل بدأ وانتهى أليس النهار بدأ وانتهى إذن نحن كذلك نبدأ وننتهي كما أن الليالي تنتهي وكما أن النهار ينتهي وكما أن الشهور تنتهي وكما أن السنوات تنتهي فأنت كذلك تنتهي قبل أيام أنهينا عاما كاملا أنهينا من عمرنا عاما كاملا 1421 انتهى أصبح مجرد تاريخ تاريخ ماضي وكما نعيشه آخر ليلة منه وآخر يوم من أيام انتهينا منه قريبا ونحن الآن في عام جديد ونحن الآن في عام جديد وكما انتهى العام الماضي ينتهي العام الجديد وفي الأعوام ينتهي أناس كثيرون. وفي الأعوام ينتهي أناس كثيرون. العام الماضي ودهنا أمم من الناس انتهت حياتهم بذلك العام الهجري الذي مضى وهذا العام أيضا ينتهي ناس وربما أن بعضنا نهايته في هذا العام أو في هذا الشهر لا يدري أحد وما تدري نفس بأي أرض تموت لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون والموت لا يفرق بين الصغير وكبير وذكر وأنثى بل من أتت نهايته ودنت منيته قبض روحه ملك الموت كبيرا كان صغيرا لا يفرق الموت بين الصغير والكبير أحيانا يدخل الموت إلى البيت فيأخذ صغير السن ويكون في البيت رجلا معمرا ويأخذ صغير السن في البيت فتنيافع صغير يأخذه الموت وتجد في البيت رجل معمر رجل مسن فالموت لا يميز ولا ولا يجوز للإنسان أن يبلي على أنه سيُعمَر بل بل ينبغي على العاقل أن يعمل ليوم كأنه لا يعيش غدا كأنه لا يعيش غدا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح والحال في كثير منا أن لا ننتظر الصباح بل ننتظر أعواما كثيرة وسنون عديدة الشاهد أن تعاقب الأيام وتعاقب الشهور وتعاقب السنوات فيه ذكرى كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر يتذكر ماذا لمن أراد أن يتذكر لم يذكر تبارك وتعالى السيء الذي نتذكره بتعاقب الأيام لكثرة الأمور التي يحصل بنا أن نتذكرها عندما نرى تعاقب الليالي والأيام نتذكر عظمة الذي خلقها سبحانه وجلاله وكماله ودقة صنعه وإتقانه لخلقه تبارك وتعالى تعاقب الليالي والأيام بهذه الدقة المتناهية يدل على كمال الخالق عز وجل وعظمته سبحانه ودقة صنعه جل وعلا وهي ماضية بهذه الطريقة ليل يعقبه نهار نهار يعقبه ليل والليل يطول في السنة وقتا ويقصر وقتا والنهار يطول وقتا ويقصر وقتا بميزان دقيق ودقة متناهية تدل هذه دقة على كمال الصانع وكمال المبدع تبارك وتعالى فتعاقب الليالي والنهار يذكرنا كمال الخالق جل وعلا وتعاقب الليالي والنهار يذكرنا ما خلقنا له ووجدنا لتحقيقه فالله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا ولم يجده هملا ولم يجعل له هذا الوقت في الليالي والنهار ليذهب الوقت صدى حاشا وكل أيحسب الإنسان أن يترك صدى حاشا وكل فالله جل وعلا خلقك وخلق الليل والنهار وجعلك تعيش في الليل والنهار وحدد لك الليل والنهار وظائف امتحنك بها وامتحنك بتحقيقها وقيام بها فتعاقب الليالي والنهار يفتح للإنسان باب الذكرى والتذكر ولهذا العاقل يقف أوقات كثيرة مع نفسه فيما مضى من وقته كيف هو في أيامه الماضية ولياليه الفانية كيف هو في السنوات التي انقضت وشهوره التي مضت كيف شأنه فيها أكانت تلك الشهور والسنوات تقربه من الله أو أنها تبعده منه أشهوره وأيامه وسنواته يزداد بها ايمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى وزنفى اليه ام ان زيادة عمره وزيادة سنواته وشهوره هو هو في حقيقة شر الى شر وضر الى ضر فالعاقل يحاسب نفسه ويتذكر بالنضي ايامه ما شانه فيما مضى وكيف هو فيما بقي ما سانه فيما مضى كيف أمضى سنواته الماضية وعلى أي طريق ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر فينظر الإنسان أشانه في حياته هكذا زيادة في الخير زيادة في الإيمان زيادة في الطاعة زيادة في المحافظة على وامر الله أم أن زيادة الأيام وامتداد العمر إلى نقص وضعف ورقة في الدين يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب ويزنها قبل أن توزن يقول علي بن أبي طالب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 ارتحلت مقبلة إلى الناس والدنيا لها أبناء يعملون لها ويكدون لها ويجتمدون في طلبها وهي غاية مناهم ونهاية مقصدهم وأكبر همهم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من الناس من أكبر همه الدنيا ومبلغ علمه الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بينما الذين حباهم الله عز وجل بكرامته ومن عليهم بنعمته وتفضل عليهم بجزيل عطيته فإن غايتهم وأكبر مناهم الآخرة والله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور ولهذا تعاقب السنوات يذكر الإنسان هذه الحقيقة العظيمة تذكر الإنسان هذه الحقيقة العظيمة الدنيا التي يسعى في طلبها ويتنافس الناس في نيرها وتحصيلها تذهب ذهاب السنوات وتزول زوال الأيام وتنقضي انقضاء الشهر هذا شأنها الدنيا برمتها هذا شأنها أليس, أليس وقد شاهدنا قد انقضى منها سنة وسنوات ففي انقضاء السنوات تنقضي الحياة تنقضي أولا حياة كل إنسان ثم تنقضي الحياة كلها برمتها ومن نات قامت قيامته ثم بعد ذلك تقوم القيامة الكبرى في وقتها الذي يشاءه الله عز وجل لكن من نات قامت قيامته وبدأ حسابه وجزاؤه من أول ما يموت ويدخل في قبره ولهذا مضي السنوات مضي الأيام مضي الليالي يذكرنا بهذه الحقيقة لمن أراد أن يتذكر يتذكر أن الدنيا زائلة وأن حياتها فانية وأنه لا بقاء لأحد فيها فهذا يذكر يذكرنا به تعاقب الليالي والأيام وتعاقب الليالي والأيام يذكر أيضا بأن هذا الوقت الذي يتعاقب وبعد تعاقبه يمضي وينتهي لله عز وجل على عباده فيه طاعة بل لله عليهم فيه طاعات الله عز وجل له في هذه في هذه الأوقات طاعات أمر عباده بها منها ما هو فرائض ومنها ما هو سنن عند طلوع الفجر تعبدنا الله عز وجل فرضا أن نركع له ركعتين وعند زوال الشمس فرض علينا فرضا أن نركع أربع ركعات وعندما يكون ظل الشيء مثله أربع ركعات وعندما تغرب الشمس ثلاث ركعات وعند مغيب الشفق أربع ركعات مرتبطة بالوقت الوقت مرتبطة بتعاقب الليالي والأيام ولهذا لتعاقب الليالي والأيام في الشريعة جان عظيم لابد من معرفة دخول الليل دخول النهار الزوال إلى غير ذلك لأنه يرتبط بها عبادات يرتبط بها فرائض ولماذا من لا يطيع الله ولا يقيم فرائضه تبارك وتعالى في هذه الأوقات التي حددها جل وعلا لعباده ما عمل بالأمر الذي تعاقبت الليالي والأيام لأجله نعم ما عمل بالذي تعاقبت الليالي والأيام لأجله فالله عز وجل ما, ما جعل الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل هكذا سدا وعبثا حاشا وكل بل, بل جعلها على هذه الصفة ليعمل الناس فيها بطاعة الله عز وجل وهو تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يرفع إليه سبحانه وتعالى وفتح أبواب التوبة والإنابة إليه فتحه لعبادا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب موسيء ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل ولهذا تعاقب الليالي والأيام يفتح للإنسان باب التذكر يقل نضت ولم يتم. الله جل وعلا باسط يده لعباده يقبل توبتهم ويعبو عن زلتهم ويقيل عثرتهم ويرفع درجتهم وأنا أمضي معرضا عن وعن طاعته سبحانه وتعالى فإذا انتبه لهذا الأمر تذكر يتذكر لهذا الأمر العظيم وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ولله عز وجل ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار أن يعقب بعض من بعض يأتي أو ينزل منهم مجموعة و. يصعد منهم او يعرج منهم مجموعة ويتعاقبون في الناس يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون هذا في كل ليلة اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وتحت هذه الجملة لا يدخل الا المصلي المحافظ على الصلاة التي اكرمه الله عزه والذي اكرمه الله بالمحافظة على الصلاة اما النائم على الصلاة عن صلاة فالملائكة تركت وولائم يوثر فراشه ونومه على الصلاة والصلاة خير من النوم فهذا ايضا مما يتذكره الانسان بتعاقب الليالي والأيام مما يتذكره الانسان بتعاقب الليالي والأيام الليالي والأيام تعاقبت ومتعاقبة وماضية ومنتهية ولله عز وجل لك فيها طاعات أمرك فيها تبارك وتعالى بطاعات وعبادات وهي متعاقبة وتمضي فما شأنك في هذه الطاعات وما حالك مع عبادة الله عز وجل المتعلقة بتلك الأوقات مع العلم أن ما يمضي من الوقت لا يعود وهذا من خصائص الوقت أن ما مضى منه لا يعود ولو كان لحظة واحدة ما مضى منه لا يعود فيحاسب الإنسان نفسه ويتذكر يتذكر كيف, كيف شأنه مع طاعة الله عز وجل فيما مضى من أوقاته ويحاسب نفسه وهو بين رجلين إما محسن فيحمد الله وإما مرسي فيستعتب إما محسن فيحمد الله ويسأله الثبات وإما مسيع فيستعتب لمن أراد أن يتذكر تذكر هذا الأمر العظيم ولو التفت كل واحد منا إلى أيامه التي مضت وسنواته التي انقضت كم هي وكم عددها وكيف شأنه فيها مع الله ومع طاعة الله عز وجل منا من مضى من حياته عشرون سنة ومنا ثلاثون سنة ومنا أربعون ومنا خمسون ومنا ستون مضت أيام هذه الأيام التي مضت من حياتنا كلها مكتوبة علينا محصات علينا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ربما أن كثيرا من ذلك نسيناه لكن أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه ربما كثير من ذلك نسيناه نسيناه تماما ولا يخطر منا على ذلك لكن الإنسان إذا قدم إلى الله عز وجل ووقف بين يديه يوم القيامة سيجد كل ذلك محضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى فيتذكر الإنسان يتذكر الإنسان يتذكر ماضي أوقاته كيف مضت يتذكر ماضي السنواته كيف انقضت، إن كانت فيه خير وطاعة يحمد الله ويساله الثبات والمزيد وإن كانت في سر وإضاعة فإنه يستعتب ويندم ويعود إلى الله عز وجل فأمامه فسحة ما دام على قيد الحياة فهو في فسحة ما دامت أيامه ولياليه لم تنتهي بعد يتذكر ذلك لقي مرة الحسن البصري رحمه الله رجلاً. فقال له وهو يذكره ويعظه كم عمرك كم تبلغ من العمر قال الرجل أبلغ ستين سنة قال أما علمت أنك منذ ستين سنة وأنت تسير في طريق يصل بك إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهايته وقد أوشكت أن تبلغ نهايته قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الحسن هو تارف تفسيره هل تارف تفسير هذا الكلام الذي تقوله أم أنك تقوله مثل عامة الناس كلاما يقال لا يدري ما معناه أتدري تفسيره قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا عبد لله إنا لله أي أنا عبد لله الله خلقني وأوجدني وخلقني لغاية وأوجدني لأمر ومقصد فأنا عبد له أنا لله عبد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَا رَاجِعٌ إِلَيْهِ أنا في هذه الحياة الدنيا عبدٌ لله وأنا أيضاً نرجعي إلى الله وأن إلى ربك الرجع فلنرجع إلى الله والمصير إلى الله والمآذي إلى الله فيقول أنا يفسر له الحسن الكلمة أنا لله عبدٌ وإليه راجع أنا عبدٌ له يعني خلقني ليتعبدني ليأمرني بعبادته ليبتليني ليبروكم أيكم أحسن عملا وأيضا أنا راجع إلى الله قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع وأنك إذا رجعت إليه سألك عما خلقك له ووجدك لتحقيقه فاعد للمسألة جوابا فاعد للمسألة جوابا أنت عبد من الله وراجع إلى الله والله سيسألك إذا وقفت أمامه يوم القيامة إذا لا عد للمسألة جوابا عندما تقف عندما تقف أمام الله عز وجل قال الرجل وما الحيلة انتبه الرجل قال الرجل وما الحيلة قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى انظروا كرم الله انظروا كرم الله وعظيم فضله واسع من حز وجل أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى إياك أن تقنط إياك أن تيأس إياك أن تتمادى في التقصير والخطيئة إلى أن تنتهي بك الحياة بل تدارك نفسك أحسن فيما بقي ولا تدري ربما يكون الذي بقي قليل ربما يكون ساعة وربما يكون يوم وربما يكون لحظة فإذا أحسنت وصدقت مع الله عز وجل في الإحسان فيما بقي غفر الله لك ما قد مضى والسلف رحمهم الله يسمون هذا الغنيمة الباردة أتدري أن الغنيمة الباردة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فهذا جانب عظيم نتذكره وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر لمن أراد أن يتذكر هذا جانب عظيم نتذكره بتعاقب الليالي والأيام ما يليق بنا أن نمشي في هذه الحياة مشي من يكون في مشيه مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط المستقيم المسلم كنيس تطم يعرف لماذا خلق ولماذا أوجده الله فلا يمشي مكبا على وجهه وإنما يمشي في هذه الحياة على هدى وبصيرة من الله يجامد نفسه في العمل بطاعة الله وفي الأتيان بما يقرب من الله سبحانه وتعالى وفي البعد عن كل أمر يصده عن الله ولما تنظي منه الأيام والليالي يزداد خيرا إلى خير ورفعة إلى رفعة جاء في المسند وسنن الترمدي وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس خير أي الناس خير قال خيركم من طال عمره وحسن عمله قال يا رسول الله وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله وساء عمله ولماذا المؤمن عاقل؟ المؤمن عاقل فطن عندما تزداد أيامه يحرص أن أن تكون زيادة أيامه زيادة في الخير زيادة في الطاعن زيادة في التقرب إلى الله زيادة في العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى ليكون من هؤلاء أهل الخير الذين طالت تعالى وحصنت أعمالهم أما شر الناس فهم العياذ بالله من يطول به العمر ويسوء به العمل يطول به العمر ويسوء به العمل كل يوم من أيامه يأتي أسوأ من الذي مضى يزداد سوءا إلى سوء وقبحا إلى قبحا وإعراضا إلى إعراضا والعياذ بالله بينما المؤمن فالأيام تزيده حسنا وبهاء وكمالا وخيرا ورفعة وأقبالا على الله عز وجل وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من رجل قال عمره وكثر تسبيحه وتحميده وتحميده وتهليله لله أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم يتذكر هذا الجانب وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر ومن ومما يتذكره الإنسان في هذا المقام العظيم أن هذه الليالي والأيام التي هي كما سرق مستودع للأعمال ويتنافس فيها الناس للتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه هذه الليالي والأيام التي خلق الإنسان ليعمل فيها بطاعة الله عز وجل وبما يقرب إليه جعل الله عز وجل لك فيها ابتلاء وامتحانا أعداء يصدونك عن الخير ويصرفون ويصرفونك عن طاعة الله ويريدون أن تنغي لياليك وأيامك في البعد عن الله والإعراض عنه سبحانه وتعالى ولد هؤلاء الأعداء وشرهم وأعظمهم وأخطرهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه ولماذا يتذكر الإنسان أن في مضي الليالي والأيام أن له أن له عدوا يريد أن تنضي لياليك وأيامك في غير طاعة الله عز وجل يريد أن تنضي لياليك وأيامك في غير طاعة الله وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا شيئا من كيد هذا العدو يقول عليه الصلاة والسلام انظروا في الليل يقول عليه الصلاة والسلام إذا نام أحدكم إذا نام أحدكم حقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد وضرب على كل عقده عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فقط فإذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقده فإذا توضى انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقده كلها وإلا أصبح خبيث النفس كسلا فهذا هذا شيء من مكر الشيطان بالليل وله مكر عريض طويل بالنهار ثم لآتي لنا من بين يديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن سمايلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان في, في الليل والنهار جند نفسه وعد جنده وأجلب بخيله ورجله وشارك الناس في أنفسهم أماليهم واتهم من كل جانب. لماذا ليجعل لياليهم وأيامهم تمضي في معصية الله تمضي في معصية الله عز وجل والشيطان كما يصفه بعض العلماء لص الإيمان الشيطان لص الإيمان يعني ليس له هم في سرقة شيء إلا الإيمان الذي في قلوب المؤمنين إلا تقرب المؤمنين إلى الله هذا هو يريد أن يسرق ويبتز هذا الكنز العظيم فالشيطان لص الإيمان واللص كما لا يخفى لا يذهب إلا إلى المكان العامر أما المكان الخرب فليس لللص فيه حاجة ولهذا يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له إن اليهود تزعم أن الشيطان لا يوسوس لها في صلاتها قال وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب يعني ما يضيع وقته في مثل هؤلاء الشيطان لص الإيمان كلما ازداد الإنسان في أيامه ولياليه إقبالا على الله سبحانه وتعالى وحرصا على الخير ازداد الشيطان حرصا عليه ومحاولة في صده عن طاعة الله عز وجل يقال إن الإمام أحمد رحمه الله لما كان في آخر حياته وقبل أن ينفغ أنفاسه سمع يقول لا بعد لا بعد يقول هذه الكلمات فصيل قيل له سمعناك تقول لا بعد فماذا تقصد قال تاني الشيطان وقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد فيقول لما محمد لا بعد يعني ما يضمن الإنسان نفسه بالسلامة من الشيطان إلى أن يتوفاه الله ولهذا ينبغي على العاقل مع تعاقب الليالي والأيام أن يتذكر أن له عدوا ولصا لسانه أنه يراك ولا ترى. قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه سديد المؤنى يعني مكلف فيحترز الإنسان من هذا العدو اللدود لمن أراد يحترز من هذا العدو اللدود ثم أيضا قوله تعالى لمن أراد أن يتذكر هناك جانب آخر ينبغي أن نتذكر مع تعاقب الليالي والأيام ألا وهو انقضاء العمر وانتهاء الحياة فالليالي والأيام ستعاقب ولها نهاية ثم تنتهي هذه الحياة، وإذا انتهت الحياة يقوم الناس لرب العالمين ليحاسبهم على ما قدموه من أعمال في هذه الحياة الدنيا، وتأملوا معي كلام الله عز وجل يقول الله تعالى في سورة الفجر: كلا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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا أمر جلل وعظيم للغاية ينبغي أن نتذكره مع تعاقب الليالي والأيام كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا كلمة زجر زجر حمادا عما ذكره الله عز وجل في الآيات التي قبلها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع قال تعالى كلا ليس هكذا ينبغي أن يكون العبد وليس هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في, في, في, في هذه الحياة بل ينبغي أن يتذكر عاقبته ونهايته ومصيره حتى يصلح وضعه ويصلح حاله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا من بعد دك الأرض هذه التي ترون تدك يوم قيامة دكا من بعد دك تهتز وترتج وتكون كالعلم المنفوس تستوي تماما لا يرى الأرض كلها تكون صعيدا واحدا هذا الصعيد الواحد كلنا سنقف فيه ليس هناك بيوت ليس هناك جبال ليس هناك أشجار ليس هناك ارتفاع ولا انخفاض الأرض كلها تكون مستوية ثم الشمس تدنو من الخلائق ويقفون موقفا عظيما ويطول الموقف والكل ينتظر الحساب وينظر المصير إلى الجنة أم إلى النار لكنهم يقفون موقفا يطول وإن يوما عند ربك فالف سنة مما تعدون ألف سنة ماذا ماذا يقابل عمرك في هذه الحياة يوم عصيب اليوم الذي يقبه الناس وتدل منهم الشمس وينتظرون الحساب ماذا يقا ماذا يقابل في في في أيامك الذي قضيته في هذه الحياة كم عمرك في هذه الحياة؟ قل سبعين. سبعين سنة يحدث منها خمسة عشرة سنة قبل التكليف واحدث منها الثلث وانت نائم لست مكلف يصفي لك من الستين خمسة وثلاثين سنة تقريبا إذا كان عمرك سبعين سنة إذا حذفنا منها خمسة عشرة سنة هذه قبل البلوغ كم يبقى 55 يحدث منها الثلث نائم 55 على ثلاثة كم 18 18 سنة إذا كان عمرك 70 سنة فأنت 18 سنة نائم إذا كان عمرك كان عمرك 55 سنة فأنت 18 سنة نائم معدل ثلث 24 ساعة فإذا بقي لك إذا كان عمرك سبعين بقي لك يعني قرابة السبع وثلاثين سنة هذا عمرك سبع وثلاثين سنة ماذا تقابل في اليوم الذي تقفه على أرض المحشر تنتظر الحساب يوم طويل والشمس على رؤوس الخلايا ولا فيه لين ولا فيه ظل ولا فيه أشجار ولا في بيوت ولا في مكيفات كل هذا ما يوجد ويوم طويل جدا والناس يذجرون ويتضايقون وكلنا سنقف ذلك الموقف ويذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله في أن يبدأ بالحساب فيتون إلى آدم ويعتذر ثم إلى نوح ويعتذر ثم إلى إبراهيم ويعتذر ثم إلى موسى ويعتذر ثم إلى عيسى ويعتذر عليهم الصلاة والسلام ثم يحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيذهب ويخر لله عز وجل ساجدا ويعلمه, ويعلمه الله للمحامده وحس الثناء عليه ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع ثم ماذا يحدث لما يشفع عليه الصلاة والسلام عند الله في أن يبدأ بالحساب يأتي الرب سبحانه الله جل وعلا نفسه يأتي للفصل بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا يجي الله ويجي الملائكة هل ينظرون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 والملك أي وجاء الملك ملائكة الله يأتي ملائكة كل سماء ينزل ملائكة كل سماء ويحيطون بالناس صفا من بعد صف أهل السماء الدنيا يحيط بهم أهل السماء الثانية ثم أهل السماء الثالثة صفا من بعد صف والناس في, في في في الوسط ويجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا ثم ماذا قال وجيء يومئذ بجهنم جهنم عادنا الله وإياكم منها يؤتى بها في ذلك اليوم إلى أرض المحشر تجر يجرها الملائكة وجيء يومئذ بجهنم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فالملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة عددهم سبعين ألف في سبعين ألف وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. لما يؤتى بها ماذا يحدث قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى والمراد بالإنسان هنا الإنسان الغافل المعرض المضيع الذي ضاعت لياليه, لياليه وأيامه في صخط الله عز وجل يوم يومئذ يتذكر ولهذا هنا أمر ينبغي أن ننتبه له نحن الآن لازلنا في دار العمل من حسن بنا ومن لائق أن نؤجل التذكر إلى ذلك اليوم أم نتذكر الإنسان أم نتذكر الآن ونستصلح الحال لمن أراد أن يتذكر الآن الذي يتذكر الآن تنفعه ذكره أما الذي يؤجل تذكره إلى يوم القيامة فما تنفعه الذكرى ولا تفيده الندامة ويعيش حياته الآخرة حسرة وندامة يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى ماذا يقول في تذكره يقول يا ليتني قدمت لحياته يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي لاحظ يا ليتني قدمت لحياتي لي إذن الذي نعيش فيه نحن ما هو هذا الحياة ليست هذه ليست هذه التي نعيشها الآن قال تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي ماذا تكون عاقبته؟ قال في يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. ثم انتقل السياق الكريم إلى حال الإنسان المؤمن المطمئن بالإيمان المحافظ على طاعة الرحمن. ماذا يقال له في ذلك الوقت؟ قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اطمئنة نفوسهم في هذه الحياة الدنيا بالإيمان وطاعة الله والإقبال على ما يرضي سبحانه وتعالى فجدوا واجسهدوا وصابروا وصبروا ورابطوا وجاهدوا أنفسهم في طاعة الله إلى أن لقوا الرب العظيم سبحانه وهو راض عنهم فهذا جانب مهم ينبغي أن نتذكره وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر مجال التوس مجال التذكر التذكر هنا واسع جدا لكن أقف وانتقل إلى ما بعده لمن أراد أن يتذكر أو أراد سكورا أو أراد سكورا في تعاقب الليالي والأيام باب عظيم لشكر المنعم سبحانه وتعالى فإن تعاقب الليالي والأيام وعيشك فيها بصحة وسلامة وإسلام هذا محض نعمة الله تبارك وتعالى عليك وفضله عليك هو الذي تفضل عليك بهذا وهو الذي أنعم ففي تعاقب الليالي والأيام خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره أو أراد أن يشكر الله عز وجل على نعمه ولهذا من لا يشكر الله في لياليه وأيامه ما عرف قيمة الليالي والأيام من لا يشكر الله في لياليه وأيامه ما عرف قيمة الليالي والأيام إذا ما استعملها في طاعة الله إذا ما شكر الله سبحانه وتعالى عليها وينبغي هنا أن نعلم أن الشكر شكر الله عز وجل ليس باللسان فقط بل باللسان والقلب والجوارح باللسان سناء على الله وحمدا لله وشكرا لله على نعمته وبالقلب اعترافا بنعمة الله ومحبة لله وتعظيما له سبحانه وتعالى وبالجوارح بأن يستعملها العبد في طاعة الله عز وجل ففي تعاقب الليالي والأيام خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوه وهنا أيها الإخوة قد يرد عليك سؤال سؤال عظيم قد يرد عليك سؤال عظيم. قمت هذه الآية في سورة الفرقان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكره. يرد عليك سؤال عظيم وأنت تقرأ هذه الآية. هؤلاء الذين سأنهم في الليالي والأيام هكذا كما أخبر الله. تذكر وشكر تذكر وشكر ما صفتهم ما صفتهم ما أعمالهم ما حليتهم ما زينتهم ما أخبارهم يكون الإنسان في شوق لمعرفة صفات هؤلاء وأعمال هؤلاء حتى يتسهد في أن يعمل عملهم وأن يسعى سعيهم فيأتي السياق الكريم ليبين لك صفات هؤلاء الذين يتذكرون ويشكرون مع تعاقب الليالي والأيام وتأمل وأحسن التأمل في صفة هؤلاء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا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 أي لون عبادتكم قل ما يعبأ بكم ربي؟ لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما هذا سياق عظيم عظيم للغاية يبين لنا صفة هؤلاء الذين ينتفعون بتعاقب الليالي والأيام والذين يعتبرون ويتعظون لمرور مرور الليالي والأيام الذين بدأ الله عز وجل وصفهم بقوله لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره هذه الصفات هؤلاء وهذه حليتهم وهذه أخبارهم وهذه أعمالهم فالعاقل يجاهد نفسه على أن يعرف الصفات هؤلاء وأن يعرف أخلاق هؤلاء وأن يعرف عمل هؤلاء ويسعى في هذه الحياة سعيهم ليكون منهم ويلقى الله عز وجل فينالوا ذلك الموعود العظيم والثواب الكريم وشرحوا صفات هؤلاء وأعمالهم وبيان ما يتعلق بالصفات التي ذكرها الله عز وجل لهؤلاء لم يبق له وقت لكن نسأل الله عز وجل بأسماء حسنى وصفاته العنى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يصلح شأننا وشأنكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الأخ يقول ما المراد بالحيوان في قوله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون المراد بالحيوان أي الحياة والمراد بالحياة أي الحياة الحقيقية الباقية أما الدنيا فالحياة فيها حياة لكنها حياة زائلة فحياة الدنيا زائلة وحياته الآخرة باقية ولهذا المأرب كما مر معنا يقول عندما يتذكر يا ليتني قدمت لحياتي فالحياة الحقيقية فهي يوم القيامة أما الحياة الدنيا فهي حياة زائلة فانية ولا يبقى أحد ولا يخلد أحد في هذه الحياة الدنيا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فما يخلد في أحد كل نفس دائقة الموت لكن الحياة الحقيقية الحياة الباقية هي الحياة التي تكون يوم القيامة هذا معنى قوله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا أخ يقول في سؤاله رجل عنده وسوسة في الوضوء ما نصيحتك له نصيحتي للأخ باختصار أن يستعيد أولا بالله من الشيطان الرجيم ثم ثانيا عليه ألا يتجاوز في وضوئه السنة وما زاد عن السنة يبتعد عنه فكل هو ساوس كل ما زاد عن السنة يبتعد عنه هذا الضابط الذي يريحه في هذا الباب والسنة في الوضوء أنت مخير بين مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، هذه السنة لا يزيد الإنسان على الثلاث في غسله لأعضاء الوضوء فالسنة هذه هي فإذا كان الإنسان إذا توضى مرة قال لا ما أحسنت ثم الثانية أقول ما أحسنت ثم الثالثة ما أحسنت إلى أن يصل عشر مرات أو أكثر وهو يتهم نفسه ما أحسن هذا وسواس فلا يزيد الإنسان عن السنة العلاج بالتعود بالله من الشيطان الرجيم والاكتفاء والاقتصار على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا أحد الأخوة يسأل يقول هل قيام الليل يكون بعد النوم فقط أو تكون الصلاة قبل أن أنام تعتبر من قيام الليل الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأفضله في الثلث الأخير من الليل والإنسان ينظر إلى نفسه إذا كان يستطيع أن يقوم في الثلث الأخير من الليل فيؤجل قيام الليل إلى ذلك الوقت المبارك وإذا علم من نفسه أنه ما يستطيع وما يتيسر له في هذا الوقت فإنه يصلي ما كتب الله له وما تيسر له قبل أن ينام يقول الأخ ذكرتم بأن النار كما في الحديث يجرونها الملائكة ولها زمام ولها سبرون ألف زمام يقول ما هو الزمام الزمام معروف الخطان الذي يجر به تجر به الدابة يقال له زمام فالنار لها سبعين ألف زمام أي خطان شيء تجر به النار وعددها وعدد سبرون ألف كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الزمان هو الخطان يقول هل يجب على النائم إذا استيقظ من النوم أن يذكر يذكر الله وما هو الدعاء الأفضل الذي ينبغي على المسلم ولا سيما عندما يكرمه الله عز وجل بالحياة من بعد الموت لأن النوم موت موت موتة صغرى فإذا أحيات الله عز وجل بعد هذه الإماتة فينبغي أن تحمده وأن تشكره وأن تذكره سبحانه وتعالى وبعد ذكرك له تدعوه بما تيسر وفي السنة أذكار عديدة يحسن بالمسلم أن يقولها عندما يستيقظ من نومه من ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم إذا تعر من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدعو بما شاء يدعو بما شاء وكذلك يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النسور وغير ذلك مما ورد من أذكار وأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض الأئمة لا يتلفظ بقول الله أكبر بين الركنين حتى يستقيم راكعا أو سادي أو ساجدا أو جالسا فما الحكم وهل من توجيه. التكبيرات هي تكبيرات انتقال تكبيرات انتقال تأتي بين أركان الصلاة فعندما ينتقل من ركن إلى ركن يكبر يكبر الله يقول الله أكبر والتكبير تكون في الانتقال لا تكون قبل الانتقال ولا بعد الانتقال وإنما في الانتقال عندما ينتقل من ركن إلى ركن يكبر يقول الله أكبر هذا يسأل عن حديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الجهاد فقام رجل فقال يا رسول الله إن رجلا حيان عندك ففيه ما يقول قلنا صحة هذا الحديث لعله يسأل عن حديث ففيه ما فجاهد والحديث ثابت الرجل الذي يعني أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيه ما فجاهد؟ الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يسأل عن إذا كان إذا كان إمام لا يحسن القراءة في الصلاة فيفتح المكسور والعكس هل يصح إذا كان اللحن الذي يقع منه يخلّى بالمعنى ويفسد المعنى هذا ما ينبغي أن يقدم للصلاة وإنما يقدم للصلاة من يحسن القراءة يوم الناس أقرأهم لكتاب الله والمكان لا لا يعدم المكان الذي فيه هذا الإمام ولا أدري أين لا يعدم أئن يحسنون قراءة كلام الله يقدم أقرأ الناس لكلام الله عز وجل أما إذا كان يكسر المرفوع ويرفع فبعض ذلك يفسد المعنى تماما مثل لو قرأ الإنسان الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إذا قال أنعمت ولم يقل أنعمت يتغير المعنى يصبح المنعم الإنسان وليس الله يفسد المعنى تماما فبعض الحركات أو في الغالب تغيير الحركات يفسد المعنى يقول هل يجوز إطلاق كلمة أجنبي على المقيم في هذا البلد كلمة أجنبي يعني ربما أدنى السائل وكذلك يعني غيره ربما يتضايقون من, من هذه الكلمة لكن هي لا, يقصد لا ليس المقصود بها الإساءة إلى الشخص وإنما استلاح يفرق به بين المقيم وغير المقيم ولهذا أهل هذا البلد إذا ذهبوا إلى بلد السائل هو يصبح مقيم وهم يصبحون أجانب يعني أهل هذه البلاد إذا ذهبوا إلى بلد السائل يصبحوا في ذلك البلد مقيم وأهل هذه البلاد أجانب عن البلد فهو مجرد استلاح اصطلاح تعارف الناس عليه لا يقصد فيه ساء لا يقصد فيه إساءة وإنما هو اصطلاح فقط ل يعني الفرق بين المقيمين الذين هم أهل البلد وبين الذين جاءوا لوقت محدد لعمل أو نحو ذلك والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين